متى أتزوج أو إمتى أتقوز هذا سؤال يطرح دائما على أذهان الشباب لماذا تؤخر زواجك؟ ثلاث حق على الله غناه منهم الناكح يريد العفاف. توقف الآن أمام مشكلة كبيرة مشكلة بعدين المهر غالي الزواج يحتاج متطلبات أنا مش فاضي يا عم أهم طيب بعدين خلص امتحاناتي أخلص الجامعة والكلية يوه لسه محتاج شقة ومحتاج وظيفة ومحتاج مال وينسى هذا الشاب الفترة التي أودعها الله جل وعلا في قلبي أنه الآن يخالف النواميس الكونية هذا سؤال يطرح دائما على أذهان الشباب وأحيانا يتعجب الإنسان وتعجب المسلم وهو يرى شاب عنده مقدرة عنده مال عنده سيارة لديه منزل يمكن أن يؤثث منزلا أو يبدأ حياة سعيدة لماذا تسوف زواجك؟ لماذا تؤخر زواجك؟ أنت عاقل وأنت تعرف أنك بحاجة إلى الزواج وأن هذه فطرة فطرة الله جل وعلا أن الذكر يحن إلى الأنثى والأنثى تحن إلى الذكر فالزواج هو أمر فطري قبل أن يكون أمرا شرعيا ونحن نعلم في كتاب الله جل وعلا قوله جل وعلا ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وكلنا نقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام يا معاشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج سبحان الله لو الشباب النهاردة والبنات وهم بيسمعون يعني الزواج عفة الزواج حماية صيانة المرأة صيانة للرجل صيانة من من كل معصية تغضب الله سبحانه وتعالى فتأمل هذا الأمر وتقف وقفه مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام هذا يدفعك أن تسارع مباشرة إلى الزواج تقول الآن سأبدأ حياتي الآن سأقبل الأغرب من كده يا شباب الأغرب من كده يا شريات الزواج أمره بمجرد أن يبدأ فيه الإنسان يبارك له سبحان الله إن النساء رياحين خلقنا لنا وكلنا يشتهي شم الرياحين فما أحسن وما أجمل أن يبادر المسلم في هذه الفريضة وفي هذه النافلة وفي هذه العبادة الفطرية التي فطر الله جل وعلا الناس عليها إنسان يتزوج من أجل العفاف من أجل أن يحصن فرجه، من أجل أن يقترب من طاعة الله سبحانه وتعالى بالبلد أو بالعربي يكمل نصف دينه فما أجمل هذه الحياة الجميلة وما أحلى هذه المعيشة الرائعة التي يعيشها الإنسان وفق كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وأعظم خير يناله المسلم بعد الإسلام كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة صالحة تعينه على أمر دينه ودنياه هذا من أعظم الخير الذي تناله أيها الشاب وتحصل عليه وهو أن تكون عندك زوجة صالحة تعينك على طاعة الله سبحانه وتعالى وقلب صفحات التاريخ وتأملوا سير العظماء والكبار والعلماء يا شباب ستجدون أنهم دائما كان بجوارهم زوجات صالحات يعينونهم على طاعة اللاجل العالي يعينونهم على صناعة القرار يعينونهم على الإنتاج صناعة المجد للأمة ونحن اليوم بحاجة أن يكون عندنا أمهات وزوجات ومعلمات ومربيات صالحات ينشئن جيلا قادما ينصر دين الله سبحانه وتعالى فتأمل حياة هؤلاء المجاهدين وهؤلاء العلماء وهؤلاء العظماء وهؤلاء الكبار كان عندهم زوجات يعينونهم على طاعة الله سبحانه وتعالى كان النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون جميعا يا إخواني بعد أن نزل من غار ثور وهو يجد الألم الشديد بعد أن جاءه الوحي وفاجأه نزل فقال زملوني زملوني دثروني دثروني خديجة رضي الله عنها هي الزوجة الصالحة هي الحضن الدافئ الذي سيحتوي الموقف الآن فقالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا ما أجملها من كلمة يتمنها الشاب اليوم من زوجته كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك تصل الرحم وتحمل الكل وتقل الضيف وتعين على نوائب الدهر كل هذه الصفات كانت فيك يا محمد فلن يخزيك الله أبدا ولن يضيع الله مسعاك أبدا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين شباب المسلمين على الزواج أقول يا شباب لا تؤخر الزواج لا تتأخر ابحث عن زوجة صالحة تعينك على طاعة الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته